السؤال رقم 18 يجب أن يكون نسق التنفس الاصطناعي عند الكهل من 12 إلى 20 حركة تنفسية في الدقيقة ألف نعم با لا أعيد يجب أن يكون نسق التنفس الاصطناعي عند الكهل من 12 إلى عشرين حركة تنفسية في الدقيقة ألف نعم با لا